وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَمَسُّوهُنَّ فَمَتِّعُوهُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعِدًّا فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَبِئْسَ الظَّانِيَةُ وَبِئْسَ الْمَأْتِي فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيمَا افْتَدْنَ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا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 أُولَئِكَ مُبَرَّأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا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 ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن, أو آبائ بعولتهن, أو آبائ بعولتهن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 119. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا 110. وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة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 119. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب 110. أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب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 لقد انزلنا ايات مبينات لقد آيات مبينات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم 117. ويقولون بِاللَّهِ بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين 118. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم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 111. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 112. فإن تولوا فإنما عليه ما حمل 113. وعليكم ما حملتم 114. وإن تطيعوه تهتدوا 115. وما على الرسول إلا